أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا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 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءِ you <laughs> ¡Hola! قل خلقت من قبلكم سنا فَسِيرُوا في الأرض al <laughs> وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء قل اللَّهُ الَّذِينَ الله الذي الْكَافِرِينَ ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه قابل له الرسل، you know. كيم okay. الله يحب الصابرين Surah al لفضيله الدكتور صداقكم الله ووعده افتحوا صولهم باذن حي حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم حتى شلتم وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم اللهم ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول فابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير おん قد أهمتهم أنفسهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليمتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليكم و إن الذين سبو وَلَقَدْ عَفَّلَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا for <laughs> يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي سبيل الله أومدتم لمغفرة من الله ورحمة خير من شرون فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت القلب لن من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وإن يخذلكم فَمَنْ ومن يغلل يأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير